ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م إنا أ ر س ل ن نوحا ا إ ل ى ق و م ه أن أنذر قومك من ق ب ل أن ي أ ت ي ه م من قبل أن قبل ا ع ب موسوعه ا ا ل ك م م ن ذ ن و ب ك م و ي ؤ خ ر ك م إ ل ل ج ل م س م ا ل ا ج ل ا ل ل ه ذا م ل س و ن ه ا ف ل م يزدهم د ع ا ء إ ل ا فرارا و إ ن ي ل م ا ل ع ل ه م ج ع ل و ا س ل ا ب ع ه م ف ي ذ ا ن ه م ا ء ا ل ش و ا في ح ب ه م واستغشوا ثيابا واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء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 وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا شواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد أ ض ل و ا كثيرا ولا تزدد الظالمين إ ل ا ضلالا من فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا وقد يضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إ ل ا ضلالا مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا, فلم يجدوا لهم من وقال نوح ا ل رب لا تذر على ا ل أ ر ض من الكافرين ديارا إ ن ك انت ذرهم ي ض ل و ا عبادك ولا يلدوا, إلا ولا يلدوا الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا و ل م دخل ب ي و ي م ؤ م ن ا ب ل م م ؤ ن ي ن و ا ل م ؤ م ن الاسلاميه